الله رب العالمين بسم الله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بعد كل الشيخ وفقه الله فكل يوم القيامة يحشر مع شاكلته في هذه الحياة كما كني قضية هي يقوم با كل موجس في قيامة أتى فقليا Na yule Amba ikwamba ni shakliyata Yani ni mfanuati Alkwati muigiza hapa duniani Nakim penda Nakim kuat Uyo huyo Diyo jirani takatoka nae Kitoka kabrini Kesho akhirah Utatoka na jirani huyo Allah subhanahu wa ta'ala Zimakakshuruladzina Zalamu wa azwajahum Wama kanu yabuduni الآية واضحة ويبقى ولا موقوم مع مذلِم ويجذلُم نفس زاو يعني ما هو نظرية وتفقوليو أن هذا لقوا وكيف فوات وكيف أبود يسقوا الله من دون الله آه ولا أبود ينجي نفسه يعني مشركون ثم مشركون وكيف توكا لا توكا نمشركون وهو نظر يزعب رياض بالله ويقولوني هكذا كل موجة تكون لنا قرينوات شكل يأتي عن بيقوان بالقواناي في هذه الحياة الدنيا يكون هذا الدنيا وبين ذا وتوخيري وفوات وتوخيري بس إن شاء الله كو آخرا وتكون واما المرء مع من أحد أمار الحديث طيب فإن كان من أهل الصلاة والمحافظين عليها في بيوت الله فكي ومترب الدنيان ألي قواني كتب أهل الصلاة أبو قواني بني كوي حفاظي كوي صالي كوي من ينبع الله يعني مسكتين شرفا يوم القيامة سطة قيامة أتبقوا أنتم شريف يعني أنتم تكوف كمني تشيروا يعني يحشر مع المصلين التقوى نماية كفوفلية نواتوين يجيه وكما إيه هم أوقابا يجيني قصالي يجيني شرف نا كفوففلان لا, لا شكة يجيني قصالي أهل الشرف عند الله سبحانه وتعالى وهم نعى في دنيا الكل يحافظ الصلاة عند بيوت الله سبحانه وتعالى وينما يوم بع الله بس إن شاء الله كتوقة توكن نواتو سواء يعني مع المسلمين ان يحشر مع المطيعين اتفخوليوا لا وله وقت انبوا اني watu ambao kwamba الله سبحانه وتعالى وأن يحشر مع النبيين والصديقين والشه سواء تنكت watu ambao kwamba ال مؤمسلمين مع النبي مع الصديق مع شهدا والصالحين وحسنوا اولئك رفيقين ايه اللي يتقوا رفقاءك mbaikwa amba takwamwani kuhafir izi salah kunya miskiti disimpiti wa man aba ala nafsihi thalik amba'o atakata nafsiyaki jambuhilu lik wihziifadih izi salatano kunya miskiti aka kata ima sisalik au asisalik miskiti ni asalik wanggina ni bi an alhaahu an salatihi ashghulish wa ashghulish na salatake fisqun mambo ya fistikyat aende kwenye mambo ya fistikyat na fawahish mpaka isababishie kukosa sala wa balal au na mambo ya upotevu mwingine ashughulike nayo mpaka sala ikose wala hun wa batilun au na mambo فإنه يحشر يوم القيامة تفافل يوسيقى قيامة مع شاكرته اللقاءة كما هذا Vorteil اي ثم هو العثور نعني تو piss من فAlex كيف سابق لا؟ نباطل العياب بالله حيث ي Lyn tuh يحشر قبير shape أخول على فإن نحن يوم القيامة مع شاكرته بفオ staff الشيء تعطي و أبداً، قال عليه الصلاة والسلام: أسمى سُمِعَ عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا، كلا مودكك أمان يدخلون الجنة وتنجية بكوني إلا من أبا، إلا ألي كثامونيا نفسياً، ألي كثامونيا نفسياً. Kata, Ya Rasul Allah, 'Wahai Abu, para Sahabat kami adalah orang yang beriman dan berbakti kepada Allah. Siapa yang tidak berbakti kepada Allah, dia akan berada di neraka. Kata, Jika kamu beriman, maka orang yang beriman akan masuk ke surga. Orang yang tidak beriman akan masuk ke neraka. Orang yang Mekatamu nye kunjafikon Maasya mefange mwenye Wawe Pero hapa mistadili siyasa na hii hadithi Na nukta muhimu sana Nukta muhimu sana Nukta gani Kwa mba wewe Ukika hapa duniani Kwa mba watu wakuwaigiza ni haa Kwa ovu Nando watu wala kupendeza Ukaka kuishi na kuwapenda na kuwaigiza Hata kama ujasema kwa mdogo Hataka wajasema kwa ndomo. Ah, hujasema kwa ndomo. Wewe huitwa umekataa. Wewe huitwa umekataa, leo mwenye kufufuliwa na watu Na hata kama kwenye ndomo huwa tamani kufufuliwa na watu na yeye hizo kwenye vitendo hivi, akisema inshallah mimi sina nena, ukara mimi La. La ibra. Ibra nini? Bila vitendo na unifanya. Kwa hivu wati sila zima, mtu asemiwa kwa mdogo kumbawa, mimi saki feb. Zamba, kuna mwana adamu atasema hivu. Wavih. Kwa hivu kwenye lisan, al-kalam, kweli, kuna mwana adamu atakata feb. Lakini, kwa vizema, ndo hadisi, kata jahansa ala haya, kusudi kwa sabukuna watu, wanafanya machaf, na mazito, na shirkiyati. Kisha wawo inyaji wa shiria feb wawah wanyo miyamua, wawah wananeno na otakuwa watuwe matikwa hai ndo maajabu kasa mtulis wa salam kwenye hadisi ya tumbia atupa kaida muhimu sana kwa mba mazingatiwa mkitenda, doa kasema wamanazani alini asimimi atakata kufuata sunna zangu, fakad aba huyo ndo wamekata hata kama kwenye kumdomu, hadiasema hamikasema, kwewe sharia itafunga kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Kufanya na kutofanya kwa piti ya nini? Kitendo. Kwa sababu mdomo mtu hudai lila na litaka. Lakini hapa amifunga na kishomba kwa mbawesi kukana. Kitendo chako kime kataa. hawezi hawewewe kukataa. Na faraban haka. Lakini kitendo chako. kimesema sema kwa mbawesi utakifeta. Kwa mwiyamu ya mwili ya hivu. Kwa muhimu sana. Kufahamu nchukifungu kwa sababu. Kulu mingine hudai. Hivu alafu wakasema hawaja sena. Hawaja. Hawaja. سيما وهذا غلط. سلذي من سلة. ما دمنك جانو شاكو كشساما يا توشا. ثم التفكر راعك الله. أسبك كيشفكرية كذا. الله كيفادي في موقف يوم القيامة. كتيك موقف موقوم باي تكوجس في القيامة. إلى كسمامه لزوم زيا. تفكر في ذلك الموقف. فإنك فإنك واقفه كمبوكا. Kisma-mu bukan begitu, kau nak kisma apa? Allah. Ini hakika Semua kami. Mauqif yang susah. Mauqif yang susah. Nikisma-mu kizicho sah. Bukan seperti apa? Kizicho sah. mahil. Nikisma-mu jadi kitishio shio. Kiti Ini hau. Jadi kitishio shio. أتدري ما مقداره؟ كسمامو باشوفان بالهوا جوا كيبي مشاج؟ أه؟ أبانا مجهزون. كسمامو كي كيرف، كسمامو كي كيرف. أكاسمة. إنما مقداره هو حقيقة كيبي مشاجي كي كسمام تكشوف كسمامة خمسون ألفة. خمسون ألفة. كسمامو جمياك ألف وخمسين. نانا هميل. كتومو ما انا ذاه كوهميل يسمو كانبيوا اسمامه بينين مساكرات تقوم كمي هون دي ها طب بس غلبهه بينين وكاغوكه من النهار تو اي جه فيتو اتو هي ما تتحمل هذا ولا كنا مولاد ام ذا بتحمل ابدا واضح نبغي نني ايام او سكو واحد ميل لا شك هي yang fanyam wana Adam awgupi di mوقif mوقifun mahili ini khawf, ini kutusiyo nah, baya hatusiyik ini kutusimamu, ah, basi hu taba Allah, hu maafi hauna dawati maafu ni al-ayatu wal-numur an-qawmin la yu Ah, haa khalas haa tena Allah hati mana ayah zote, alama zote, dalili zote minislami fiya na badu hadiya ngoka huyuh huyuh hadiya pangwa يعني لو لم يغاتوا شجواك والعياذ بالله لما المسلم الله بني آية تصل إلى آيات هذه المفعشة لا سمع آيات القرآن سمع حديث تجيه آلامز الله دنيان ذي لا ضل فيها المفعشة هو العياذ بالله سمؤمن قهوى هو موقف هي تندب كبر مشارك تصل كان نخسيات ودي ولزه سؤال أجيء هي موقف ولا يزه كم أونا لا يزه Basi ujia shafana mekudangani. ah, ha, mekudangani. Kwa sababu kueza kule, si kueza kwa hawa. Ni kueza mpaka Allah kuezeshe kusmama. Na Allah Subhanahu wa ta'ala atawezesha nani? Kusmama kipimuhishi. Sio kila mtu. Sio kila mtu. Takuja kwa wona mbele, atachadja mkina nani? Allah atawasubutisha kujichi kusmama wawezi kusmama, na kina nani atashindwa. هذا سيما شيخ ماذا يقارن ذلك اليوم بأيامك في هذه الحياة اتلقني <شكي> <إن> شفيت <شبيبو> السيكوهيو <هيرى> نهاي مسيكو نويعيش يا فنانا حيا, حيا فنانا كبزا السيكو التفاوت كلكوها مسيكي مسيكو 24 ساعة واضح <تلتمر الأسمى> ليل نهارو مما لذا سيك كل نخمسون الفسانة بعدو كوبين السيكو وينيك سبحان الله هذا شيء خاص ما اللي أنك عشت ستين سنة فرزيء عمرهك والله من كرزوكو مئة وستين الدنيا أو سبعين أو مئة وسبعين أو ثمانين أو أقل من ذلك أو أكثر أو شنيهاف أو زيد يهاف مئة وطين مئة مئة نع ماذا تقارن ذلك السنوات أو السنيات بذلك الموقف العصير وماذا قلن نشافي في يوم يأكل وإشنا يوسف نفترض مئش مئك مئة يشافي فيها حتى ثلو في يوسف قلن نشافي في مئة خمسون ألف ثنة خمسون ألف ثنة ومئش مئك مئة قلن نشافي في يوسف ومئش ماما كيف قلن معنا لو قلت سمام عمر وقت وإشنا بعد وجاء فعلالات inna na ile siku moja ya siku na ile siku moja ile siku moja katika mana hapa inahaja hii na aya nyingine inna yawman inda rabbi yawman inda rabbi wadih hivyo ni siku katika zile za siku zenyewe mtakuwa hizo hapana siku hizi za dunia ni kwamba ukijua likitoka uzama kabisa siku katika imekwisha isi linganisha na hapa ndo ndo yule anasema usikisie masuala hapa duniani mambo huko daru dunia watakwenda ukisikia na mambo ya barza wala akhirat au tafali utafali angalia siku ya huko na siku hzi sawa sawa na kila kitu ukiambiwa hapa kuna adhabu na huko kuna adhabu usiwai kufikiria hata siku moja kwamba za fana watu wengine udanganyika hapa utakupesia duniani na kule hapa ukiambiwa kuna moto wa choma cushions نموتوره أبا أولياء الله كمكوبارفه ها نيتفاوتي كميسان نموتور آخره ولا هذه فنانين هو فنانا كوني يينا بكيك كما المثنى بن عبد الله رحمه الله ما في شيء في الدنيا إلا مثله في الجنة إلا الأسماء مجننته آ رأطومه متشابها يعني في الأسماء يا فنانك مجنن وتأمله لنتونا ile ni romani wala duniani na lile ni romani lakini yushbihu baadhiha baadhi katika asma tu majina tu ndio romani lakini hakika kitu kingine hakika ya romani hapa si hakika ya حقيقة hio wale gharwa na kile kiki hakika ya mwanamke hapa si hakika ya mwanamke huko hakika ya adhabu hapa ني 24 saa nasiku huko nini 50000 sasa hii ni nyumba wewe za kukishea kwamba ah msi na neno au mimi lazima itakutia hofu lazima itakutia إيمان ikiwa ni muumini ikiwa ni mtu ukona imani hai lakini kiaimani imekufa atoka kumbukusha hizo zote matafasi wa saffa Allah kwamba ni mوقف asid mada tukarint تلك الثنيات بيوم مقدارو 50000 سنه vipi utaweza kulinganisha baina hizo zimiaza zimiaza suniyatak tasghir ya sana yani zimiaza kitu kidogo yani kulingana na afara hata ya dunia zimiaza doa kasema suniyat kwa tasghir sio kwa takdir kuonesha kitu chote zimiaza mbele Siku ya akhirah Kumele Allah s.a.w. Kwa ibu nara katae mawezi Kutalinganisha kitu gani Baina hii miyaka ya duniani Na siku Siku wambayu kwamba Mekudaru 50 alfasana Tabahan hazilingani Kule siku moja Simi yaka ya kutu Taibu Hatta katika idadi Walo zibiti Katika idadi walo zibiti Sili kutoka نبي يعني عيسى ولا نانى مباك ساسا من ألف فملي وانجيلنا من ألف كم تون بقدرنا ألف أربعة ألف يفика أصير واضح واهي فنيسيكم خطاره نسيكم خو نسيك قامبا سبحان الله نعجيب إلى ما بويت ما بويت إذا برون زاته طلويشي بعد يجاتوا شيء سكموت بعد يجاتوا شيء يجاتوا خمسون ألف خمسون ألف سنة واضح ويا ما كيف تقو عمرهم تموجه نأيك يا قرون زلك تجيك عند التوشي بعد يصير، فكراي واضح لشكه هي نموع وماكومون ثم سما لو كان عمرك على سبيل المثال لو كان عمر راقكم ثانوكم بيا ستين سنة كم عمر راقكم لما كستين وما رزقوا، فقد أنبيض ثلثها في النوم ثلث ثلثيات ويندا يكبتايا قينيو سنجيس. Thuluth yake huenda ikapotea kwenye naumu yani usigizi. Biadanya katana mu fil yawm wal laila takriban 8 saa. Takriban kila saa sawa. Kwa siku sema mwanadamu takriban huenda kalala masaa 8. Masaa 8, yani thuluth ya Kama siku ni 24 saa, thuluth yake لذا أقول كثانيا كلاسيك الثلث موجا. في كم عمرك من كستين؟ معنى أنه من ملزات الثلث عندما يعمر. كونيني، كونيني، كونيني. بقي أربعين. كاتس كستين، ها؟ بقي أربعين كاتس كستين. وأنا الثلث موجي من كاتيك. والنائم مفروض عنه القلم. يلمس يلمسها ملالة. هو كلامه هيس هينديك نسممه. Na huu ni mtuwa mikisia ikiwa talala masaa manana Lakini talala masaa kuminambili Ni isa kuingini Wana wako Kuna mtu enda kujimumbika sahia Kenda mpaka la kuali Malizike Lende mpaka yuwa lizami Ye ulele Ikiwa kwa siku talala masaa kuminambili e, Ni mamboyako e, ni mbele zaidi Ama mikiswa ni walewe masaa manana Kula la naumu sahih Wabih Ikiwa una masaa kuingiza و نحن زيني، لكننا بيزيني. فمن عاش سبعين سنة، ألويش من يك سبعين؟ فقد نام في حياته عشرين سنة. دفولس مراك. ألويش من يك سبعين هو ملالة من يك عشرين من بوتها كنجبولان، باك أربعين. ومنها نكتك أيواربعين تصل باقيها خمسة عشرة سنة تقريبا في أول الحياة حياة العبد في العبد فيها ليس مكلف. يقولون بك تقريباً كما ميكا كمناتانو يمونزو مجيه هو هجة كالفشو يعني هجة بليغ يقولون بليغ بميكا كمنامبيلي يقولون كمناتاتو يقولون كمناتانو يعني كسية كمناتانو يعني كيك أربعين ونروشة هنا خمس عجر يبقى كذا يبقى خمس عشرين حسنا بق... فماذا بقي لك في هذه الحياة من سنيات يتوفيهم ميكا ميكا هو 160 kihesabu ndogo ni mtomiaga 25 sasa hiyo miaka 25 ya ibada pia lahu pia laib pia mengine manaambiwa nyote tuambiwa al-malu albanuna zinatul haya hivi tumnistarehe dunia tumeombiwa sisi tustarehe tumia hiyo 25 kata starehe ipi miaka ya allah ipeni miaka 10 ungehamish 15 15 naikio ibada ni hizi tunazifanya kuna kitu leo mtu ameacha sifaili kama hakuna kitu hakujaishi kitu allah almusta'an lashika ni jambo leta hofu kubwa kwenye nyoni ni jambo manake na hiyo miaka 15 ya ibada ikiona ibada hali yake ni hizi manazi zingine zimejaa bid'ah Ibadahnya, Zainan Zabidah, Kuna kisit. Kina bana, Umya kastitini, La şey, Amin ya duniani, Kam langgum, Kam langgum, Kine, Asyaka, Ini khasara, Mili Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaki Allah, Ra'aka Allah, Rasimah, Umce mulaq, Umce mulaq, Fi hadih salak, Usinji salak, Umce sana Allah, Usinji salak, Wa hafizu ala, Hatha almokif, Baina idai Allah, Jalla wa ala, na hisadi hichi kisimamo kisukupite saa yote wafikiria mimi kuna kisimamo naenda kusimama 50 alfathana isukupite ibakiye kwa akili yako kila saa unajikumbusha kuna mawkif mbele ya Allah nitasimama 50 alfathana nani atani thibitisha kuweza kusimama maana soweza kama adhabu tayari hi kama adhabu tayari hata hujalidia kisimamo الله سبحانه وتعالى ta'ala awatazama tu hajaamwa kuongea na yeye. Hajaamwa kuongea naye. Anaangalia na watu wote khashiin khaadi'in lillah, ma hakuna atakala. Bali Allah sana. Atauliza swala atajibu mwenyewe. Liman almulku alyawm? Qita tana lillahil wahid. Hakuna mtu naye kasubutu kujibu. Hizi ndio mawafiki yetaka tukumbushane. Kumushane sana او نكوكنا عنه، لو كسم فتح الله كيشسم، وإذا حفظه إذا صلا صار، نوكموكه موقف رعاة الله، عظم رعاة الله هذه الصلاة، يتكوزه الصلاة، يعظم يعظم أمره، وكي تكوز الصلاة، نمام وياكوا تتكوكا تكو مكوم، مامو مزوري، عند الله كملا، وكي تكوز الصلاة، وكي عظم إيش ya'zumu amruka inda Allah. Daraja mambo yako atakuwa makubwa mbele Allah. Kwa mambo manzii. Wa ta'lamu makanatuka. Nicho chako kitapanda juu, daraja yako litapanda juu. Wa iyyaka wa ida'ataha. Na tahadhari na kuidhisha sala kuipoteza. Fa inna ida'ataha al-khusran al-mubin. Sababu kuipoteza sala ndio hasara ambayo kwamba iliyo kobey, yani iliyo kwasi. Sasa kataja riwaya kuonesha kwamba kuna watu الله سبحانه وتعالى أتكون كوى خفيفشية هي موقف هي موقف كوى إتكو إتكوى سهال إتكوى خفيف سكليزة واتجان ثبت في المستدرك للحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة وكيمتم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمن سيقيا قيامة ومؤمن kakadri maa baina buhuri wal asir. Itakuwa ni kusmama kitamu cha buhuri mpaka alasir. Kitamu cha baina buhuri wal asir. Adho ya takujaribu kutumia akili. Eh? Tuambiwa akili. Hatumia akili. Akili itumie uweze kuelewa miaka alfu kamsini mtu ikata baina buhuri na alasir. Hatumia akili. Tengia? Tengia? kuna vichu ni musalamat ki sharia hazi taki akili wala hazi na akili katsa tu ga pigiwa pembe kamba akili zingiye lakin hazili kata wadih mana akili hapu hayyeli tasawetumia akili uwezeku kuelewa. ismamo cha khamsun alfasana amto kismam ya dhuuri na alasi ayyleo tayyleo wadih ini sharia yang tunda muhammad S.A.W. isi kama kamba yang kuira Ito ibute huku upandirake na ule ibute upandirake. Nakua machezo itibintela. Lakini hii ni dini ni wahi. Toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Apana machezo? Kwa mba watu wafanyi dini, Ndiyo ala ya kusambaza hawa zao. Na ya sila. Mtu ana mambo yake ya hawa. Atifitia wanja mnjabisi sharia. Kwa hivu, wale waumini umini. Asema al-qiyamati ala al سيك يا قيامة يتقوى كواو ميني، كواو ميني واتاونا كمهم اسمها مبينة ظهرناش، أونا نه المؤمن، ولا كواو ميني وكويلي، مسا سال، لكني أماو سواو ميني، واتيونا هيفرس، خمسون ألف سنة، يي وقت بينا ذلله سبحانه وتعالى، نهج يهُنجليش وناهج يسبيه، سبحان الله. وفي تحديد ذلك ما بين الفلاتين نعالي أكثركبيمه ألقبيمه هيسق اللي بيمه بين ظهر نعصر ولا الله كتجاي بدعي نيات ككسيه نيسق آخر فكلي تجاي بدأ صلاة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كتجاكم ب هيسق إما يوم كسيه يعبد الله صلاة بين ظهر نعصر دل على أيضا الصلاة يو نشبة مهم وصلاة فكك بيمه بتو آخره بيمه بيبادهيه mata mana ibadah yang manzdila Allah Subhanahu wa taala. Kulik ibadah ini ni, hak sembah yang mesti umrah wala kau fanya haji wala tak. Amesemani qadar yang kau simama kusali baina mihrab. Sebab bila utang Allah ni aka 1050, lewo saona mefunga salat dzuhur, malizo unsali alasi. Wa ada ruah. Hadha hu, nahini Allah Subhanahu wa taala kwa kafidhira wajad. ألا فلنطبق الله في صلاتنا بس يا سمت نباهني تنباهنا تمشي الله سبحانه وتعالى كن صلزيت والنبتق الله في هذه الفريضة نتمشى الله كن فرده العظيمة بقوم كوبا التي كفر استهانة الناس بها فرادة بقومها إن كثير يأكل يفوزه واستخفهم نقول يتكلن كتب خفيف صلاه يتكلن جنب خفيف بأمرهم جنب الله صلاه patahau ni fi shaniha na kudharao mambo ah salah mambo ya kawaida haya si tajua bana kusali kati jambo la kawaida eti kule ni kitu haye kwaje wala zingati sema ah nini kusali mtafundisha kusali tajua bana nani anaboji kusali mwanakusali ajua nikimwambia sala kwa chochote naone ajua hayo yale ambayo hajui ata swali vipi Allahu sakana طيب وإضاءتهم لشروطها li shurutihha na watu wa insha allah kuzidisha sharti salat wa arkaniha na ghudhu zakah wa wajibatihha na wajibat zakah fi hali tasifa ketsa hali yenye kuzuhonisha yenye kusikitisha kwa umuri mo'lima na nimamo yenye kutia uchungu na kweli wallahi ukiona baadhi wa watu wanaposali utasikia نكون نمت في لو هي صليح، لا شك أن أمور مؤلمة، نماه نقول سوتشونجو كيل، وواقع أليم، نني واقع ما هو قامبا، وفاني أحسه وشوم، واضح، لا شك كلا موج أفترض أن عليه تنفصل، نحاليا فزونيش والله، نحاليا تسكتيش أزيد، نني جام ولا فزوني لا كنت سوتشونجو، بكموانا مسلم، عن زلية مسلم. أميشي مجيو أميشي مجيو أميشي مجيو أميشي مجيو علمو إيقوي السميشة ناية وصله والله ما جاءت ما نكما مهالي بادية حكونا هتايلين وطنجي إليه آوان عبره لكنهم تفايشي ونجي مجي أكثر أميشي مجيو وإسلام مسكيتي مجي الحمد لله كلا سايو واسكي أذان دروسه ذا علمو ناية وصل مكوس ناية وصل مكوس وكله مسقي وهو جاه سيئ وانا الله سبحانه حايجapa توثيق ولا شك في خساره حنا تفوتيه نا ولينا اشبادي يا ونوضوا صلى فيني خساره يوله ما معذور حنا مو مفهوم ولا حايجي امينكوا اصلي كما زويا لوي علم واسكي احد لا بد اويكو تفوتي وضياع الصلاه وحرمان حرمان, حرمان na kuidhisha sala huko dio kunyimwa minkulli khair na kila khair fi dunya wal akhirah duniani na akhirah na khusran nubina ni hasara ile wazi fa iyyaka an ta'ba li nafsika ko hivyo akwambia tahadhari ukatae nafsi yako an taisha alhawani uishi maisha duni usijichegulia nafsi yako maisha haya duni gani ya kudidhisha sala haya ni maisha duni kabisa na kuzipoteza sala وتناول الذل والخسران كش آخر أوجب ذليليفنا خسارة حَبَّ وَتَيِش الذليليفُ هؤُنَ نَأَخرَ وكَانَ بِيَنِ خسارة عن قال يا ذليليف دليلي كمرملي دنياني مني شي دون كبيس نَأَخرَ نقول نُبَتَ خسارة كُبْوَ واضح أن كسانا بيننا خسران ذليل فإن من ضيع الصلاة حكِيكَ تكايقُ يضيعي شَصَلا حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِك wa كمية nafsi yake hiyo ipi maisha duni duniani na ya tabu na kesho akhirah eh hasara waradhiya li nafsihi hayat alhawan na takuwa meridhia kwa nafsi yake maisha ya utwevo maisha duni naam ayu khairin turja asema جاني ni khair gani Iza huji'at hadheh salat, Ikiwa hii salat, itapoteza Alati hii asilatun beynal al-ad Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya kwa man diyo, kiunganish Beyn awen na mulawakum Itaku ungana na mulawakum Kusemanaini uki salat Fasa hii salat, Ipoteze, Mada tuamil, Wataragyanintas, Kwa Allah, Ikiwa salat, Ushaqata silat, Ushaqata mafungamano weyn na mulawakum, Vipa taragya kwa Allah, Kala ahaduhum, Asema, terapi apija mfano shuk. Anasema suku moja alisema laiman akimlauumu muatiban akimkosoa ahdal khutaba moja mkhatibu msikitini. Anasema mtupa mfano, sema kuna bwana mmoja alizungumza katika hali ya kumkemea na kumlaumu khatibu mmoja pa msikiti. Akamwambia innakamundhu sanawatiin adida wewe miaka mengi sasa takhtubu wa khutubu fina wa khutubia Nyakati mingi mimi na kuona hapo atupa atupa za juma. Fa madha qaddamtha? Umetanguliza nini kwa Allah wetu? Kila saa nkuambia atupa fanyeni salini, fungeni, fanyeni hivi, toeni zaka, khutba zijja. Sasa leo umefanya nini? Mbele ya Allah umetanguliza nini? Hu ni aami am laumu khatibi. Am laumu khatibi. Sawa. Khatibu, khatibu. khatibu naye akamjibu وقال له نا يا خطيب وكامبيا وا انت طويلا هذه المده نرى هومدا ووتو لو تاجا تستمعون ونسكليف سن يوم كما منذ سنوات انا خطيب ساه نرى هيو سنوات يوتو نسكليزا انا خطبيه يمبا حخطبيه يمبا انا خطبيه watu kayo na yimi na ماذا فعلتم نا ييم ميفايي نيني kwa hamba يعني سؤال بالمقابل هي هيك، أكملوا دي الشيء. ما نعم من ممبيا من ذاك وما قدمي شنين، إنه هو ممبيا. هذا مو عيد ملواس كيا سيو بوزي. نعم يوم ما مي... يوم مي... مي... يوم مي... أتكلم زريف، متكلم زا. في أسمى إذا سمع المسلم الموعدة باسم إسلامه كسكيا موعدة. هو من كم هو نعم من كم هو؟ مسلم و كسكيا موعدة fali yud'aha fi qalbihi ayhi fazili khutbah ayriike kama wadi'a kwenye moyo wako kama amana wajua maana wadi'a yani amana fulani umet zili khutbah ukiskiza itukue kama amana umepewa uiike ndani ya moyo uiike ah sio kutunzia dalala ukinda ah tay toh kila lotakuwa hakuna faida ya kuteja jumaa kisha baada kuitia kwenye moyo ukahifadhi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 o yeke moyoni ili sasa muombe Allah akujalie wewe mwenye kuifuata yale maneno aliyokuambia ile khatibi na kuitekeleza wa anisaddidaho na ampe sadad yanempa che taufiki wa alla yakilahu ila nafsi na wala amombe Allah asintegemeze kwa nafsi yake tarfa عين qadira kupepesa yani Allah akikwachia nafsi yako ijipeleke mwenyewe kiasi ya kupepesa macho mani ana iza kuishi sa'ini inje rahmat Allah hatta hatta sekende moji na hakun kiumbe gani ataka kando chini ya qahri Allah na jabaruti ya Allah na Allah Allah wallah tangamia fati hakuna atamsumo iza kusubuta wadhih saishi chini ya amani Allah na Allah na Allah ajathi kazi Allah subhanahu wa ta'ala wao Allah asikufanyie ikala la yakil Asikutegeneze ya ujismamia mambu yako nafsi yako. Utaangamiya kwa sababu. Wa ala sema wa illa ikirasi hivo. Fakam sami an nasa minal mawaibu wa zawajir. Ni khutba ngapi. Wato miskia mawibwa. Na zawajir. Na vitishio vingapi. Kwenye khutba zmetolera na makhatibu. Kwa paratu. Vitishio za athabu. Wa minuhumma la yazalu maa thalika ghaafilan. Nakuna watu pamoja na vitishio voto hivo. Kwenye mimbaru. قالوا بعدوا من غافليك هذا نخبرك قام بهذي النهاية عذاب ولا الحديث الزهد والله وعند الله جل وعلا ملتقى الخلاء والعباد نقول كي الله جل وعلا اليوم مع الفكوك تانا واجهوت تنفون بهوت وهناك المجاز والمحاسبة نقول كي الله عندي كل ثانة نقول هي سبيانا فليرغتن من العبد وجوده في هذه الحياة أنتم نبتليز نفتح ليه نتوميه في زوري وكوئكواكك قنHAM يشهدونية لإصلاح نفسه بكويس لفشه نفسه. أفن يبدي في عمر الله لمجاليه كودنيانه أو توميه كونيكويس لفشه نفسه. وتزكيه حاله نكو يتكافح لياك وإطابة أعماله نكو فن يفزوري عمل ذاك قد توفيق بيا لله ألف و بعد بعداء أمام بالله توفيق. إذا في سبب فان إذا في سبب فوتش عمل جما يبطيب فاني عمل ذلك في كيشة كون تزكية النفس نصلاح النفس إذي بسببه كيشة والتوفيق بيد الله ألاف الله أنه موافق يهو يكم نمه فاني سببه تفوت هداية تفوت علم ألاف موافق يهو اللح سبحانه وتعالى لكيهكم لا يقب أكب التوفيق ومونيكوا كوافقية ونفعيكنا لموعد وليجما أو دروس علم والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له ونكوا موافقية ومتني الله أتكشير. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا منا منك وتكرما أن تجعلنا وتكرما أن تجعلنا جميعا من المقيمين الصلاة من ذريتنا يا رب العالمين آمين آمين طيب قيبة مليزة هي موضوع يقيل إن شاء الله تعالى بقي موضوعين هنا. لأنه مهم أن تكون فينا فيك إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر الشعب الله تعالى أعلم صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين